الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فإن من القصص في من قصص القران قصه بني اسرائيل مع القوم الجبارين قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نِعْمَةَ الله عليكم إِذْ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكة وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أجبالكم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَأَيُّ خَرَجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين كانت هذه القصه بعد هؤلاء فرعون وقومه خرج بنو اسرائيل من مصر قاصدين مساكلهم في بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم قتال أعدائهم فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقووا على الجهاد وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء كلما هلك نبي قام فيهم نبي من إبراهيم إلى من بعده حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام في هذه الآية تذكير بنعمة الله عليهم أن يذكروها بالقلب واللسان والجوارح وجعلكم ملوكا أي أحرارا تملكون أمركم ماذا كنتم يا بني إسرائيل في مصر ماذا كنتم في عهد فرعون ألم تكونوا عبيدا ألم تكونوا مسخرين ألم تكونوا أذلاء كان الكبخ يتحكمون فيكم لم تكونوا تملكون أمركم الآن من الله عليكم صرتم تملكون أمركم صرتم أحرارا أهلك عزوكم وأغرق فرعون وجنوده ولذلك صرتم ملوكا صرتم أحرارا تملكون أموركم وتتمكنون من اقامه دينكم فأنتم ملوك وقال بعض العلماء ابن عباس رضي الله عنه في قوله وجعلكم ملوكا أي له خادم وامرأة وبيت وقال المرأة والخادم كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والجار سمي ملكا وروى مسلم رحمه الله في صحيح أن رجلا سال عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألتنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألت امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الالباني من اصبح منكم امنا يعني غير خائف في سرب يعني في نفسه والسرب الجماعة والمقصود في اهله وعياله في مسلكه وطريقه معافى أي صحيحا سالما من العلل والأمراض والاثقال في جسده باطنا وظاهرا عنده قوت يومه أي كفايه قوته من وجه الحلال فكأنما حيزت له الدنيا أي جمعت له الدنيا حيزت له الدنيا وقوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الآن موسى يذكرهم بالنعمة قبل أن يقوم منهم من الاقتحام يذكرهم بنعمة الله عليهم ليهيئهم للاستعداد للقتال إن الله أنعم عليكم وطلب منكم الجهاد الآن عليكم الآن بالقتال والقيام للجهاد في سبيل الله وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني في زمانكم أما هذه الأمة فهي أشرف من بني إسرائيل وأفضل من بني إسرائيل إذن وفضلناهم على العالمين يعني في ذلك الزمان في ذلك الوقت كانوا أشرف أمة ما كان في وقت بني إسرائيل أم أشرف من بني إسرائيل كانت هي أمة الأنبياء وأمة القاده وأمة الدعاه وأمة العلماء والعباد على ما فيهم من الاعوجاج والانحراف والزير والعناد والتمرد والفسوق والتحايل لكن فيهم القادة والشهداء والأنبياء والعلماء والفضلاء فيهم كانوا أفضل أهل زمانهم أفضل عند الله أكمل شريعة أقوى منهاجا أعظم ملكا أرزر ارزاقا أكثر أموالا جعلناكم أكثر نهيرا وأوسع مملكة وأدوى عزا وأتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين في ذلك الزمان فيذكرهم بنعمة الله ثم بدأ التحريض على الجهاد التحريض على الجهاد للدخول إلى بيت المقدس الذي استولى عليه العمالقة من الجبارين فأمر موسى بني إسرائيل ان يدخلوا بيت المقدس يقتحموا على الأعداء المدينة وبشرهم بالنصر فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره وتمردوا عليه فعوقبوا بالتيه أربعين سنة لا يدرون كيف المخرج يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس الذي كتب الله لكم يعني في أكثر من أن يخبرهم الله على لسان نبيه موسى أنه كتبها لهم أنها من نصيبهم أنها من حظهم أنهم سيستولون عليها التي كتابها هو يقول كتابها الله لكم يعني النتيجة محسومة يعني أنها, من أنها لكم أنتم ستستولون عليها لكن إذا كانت القلوب خاوية فكيف تكون النتيجة وموسى يعلم حال قومه يعرف طبيعتهم قال ولا ترتدوا على أدباركم لا تنكلوا عن الجهاد لا تتركوا هذه الفريرة فتنقلبوا خاسرين في الدنيا وفي الآخرة أما خسارة الدنيا يفوتكم النصر على الأعداء وخسارة الآخرة يفوتكم الثواب وينزل بكم العقاب ويحل عليكم غضب الله وعذاب النار موسى قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لنبينا في رحلة في المعراج إني خبرت بني اسرائيل عاينتهم وعانيت منهم شد المعاناه ماذا كان الجواب بعد هذا بعد هذه المقدمه من موسى عليه السلام وهذا الطلب قالوا يا موسى ان فيها قوما جبلي عدونا أخويا قوتهم شديده شجعان وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون يا سلام على الوقاحه يعني هل يتوقع الان ان الاعداء يخرجون من البلد بغير ثمن هل يتوقع من الاعداء ان يخرجوا ويسلموا المدينه لهم هل المساله يعني لو سمحت اخرج من البلد طيب تفضل ادخل ولكن هذا كلام منطقهم وإن لم يدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلوا وهذا يعني السوء ادب مع نبيهم موسى عليه السلام هذا من جبنهم وقلة يقينهم وذهاب رشدهم وحرمانهم التوفيق طبعا الجبابره القوم الجبارين ممكن يكون فيهم البصة في الجسم ممكن يكونوا أقوياء اشداء طوال لكن ليس على خرافات الخرافات الاسرائيليه اللي قالوا يعني هذه أرض العمالقه وفيها كان ابن بنت نوح طوله ثلاثة آلاف جراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلاثة ذراع بوينت يقول الكثير وهذا شيء يستحيى من ذكره. ثم هو مخالف لما الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا. إذا هذا أول البشر طوله ستون ذراعا. ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. بعد آدم الخلق في نقص يعني طولهم يتناقص حتى وصل إلى أطوالنا نحن الآن يعني من كثرة المعاصي وذهاب الضركة لم يزل الخلق ينقص كيف يتحرك في في في هذه القرية هذا الإنسان المخلوق 3333 ذراع قالوا أن الصوفان لما جاء لم يصل إلى ركبته في وقت نوح يقول من كثير وهذا كذب وافتراء فإن الله ذكر أن نوح دعا على اهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياره وقال فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إذا ولد نوح الكافر ما بقي على قيد الحياة كيف يبقى ذلك الآخر الكافر قال من كثير هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع اذا نجد يعني ان بعض ال... بعض الروايات اخترقتها الاسرائيليات مثل هذا ولكن النقاد والعلماء يبينون الصحيح من الضعيف والموضوع الموضوع المكذوب الاسرائيلي يبينونه لكن كان في أرض المقدسه كان في قوم جبالين كان في ناس أقوياء يعني أشداء لا شك الله عز وجل قال هذا فلما واجهوا نبيهم بهذا الكلام قام رجلان من الذين يخافون أو يخافون إذا كان يخافون يعني اثنان أسلمان من الجبالين وإذا كان يخافون يعني من قوم موسى أنعم الله عليهم بثبات الجنان وعظم الإسلام يخافون الله فوعظ بني إسرائي وحبّوهم على الجهاد إذا وجد يعني مع موسى من أيد موسى عليه السلام لكن إثنان فقط كل الخلاصة من الجيش هذا إثناء ولذلك موسى قال لأ ربي إني لا أملك نفسي وأخي أنا وأخي ها فأنا لي سلطه على أخي قال رجلان من الذين يخافون يخافون الله ولا يخافون الأعداء او يخافون لهم مهاب وموضع من الناس أنعم الله عليهما بالنصر واليقين والتوفيق والثبات على الدين ادخلوا عليهم الباب انتم اقتحموا اقتحموا باغتوهم فاجئوهم امنعوهم من الخروج الى الصحراء للقتال اقتحموا عليهم المدينه ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون غالبون بكلمه الله وامره وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين إذن الخطة المباغة والمفاجئة للأعداء والتوكل على الله وتوافقوا رسولكم على ما أراد منكم فإن الله سينصركم وتكون البنس التي كتبها الله لكم لكن لا نفعت موعظة موسى الأولى ولا نفعت موعظة الرجلين الثانية وهكذا لم تنفع الموعظة قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها وازدادت الوقاحة وكلت الادب بل والكبر فاذهب أنت وربك فقاتله أنت وربك فقاتله إنا هاهنا قاعدون وهذا النقول عن الجهاد والمخالفة للرسول والتخلص عن القتال جازمون بذلك لن ندخلها لن ابدا لا يريدون الخيار العسكر للجهاد اطلاقا لا يريدون طريق الرجوله والعز والشهاده والجنه يريدون الذل والجبن والضعف والهوان والقعود هو الذي كره اليهم القتال هذا جاء الامه اليوم اصابنا جاء اليهود نحن سلكت أمدنا ما سلكه اليهود من قبل كما قال عليه الصلاه والسلام لتستجعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو سلكوا جهر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن غواه البخاري فمن غيرهم وهكذا يقبقاش إلا الخيار العسكري والمقاطعة فماذا بقي من الخيارات إذن الشد والتنديد والاستنكار ورفع الشكاوى إلى الأمم المتفرقة ومطالبة المجتمع الدول الكافر بالعمل على وقف العدوان فلما رأى موسى عليه السلام ذلك الجبن من قومه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ليس أحد يطيعني وينفذ أمري فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اقض بيني وبينهم انزل عقوبه على من يستحق منهم وفي هذه الايه افرق بيني فافرق بيننا وبينهم تسجيل عليهم بما يستحقونه من الوصف وهو الفسق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين والاشاره الى عله الدعاء عليهم وهو فسقهم وتعميم الحكم ليشملهم ويشمل غيرهم فكل من نكل عن الجهاد بعد وجوده عليه فهو فاسق استجاب الله دعاء موسى عليه السلام قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأتى على القوم الفاسقين حرم الله عليهم القرية التي نكلوا عن دخولها مدة أربعين سنة وليس فقط حرمان لكن فيه معه في الصحراء يتيهون أربعين سنة يخرجون في الصباح يبحثون عن مخرج لا يأتي عليهم المغرب إلا ويجدون أنفسهم في المكان الذي بدأوا البحث منه يتيهون في الأرض مخرج من صحراء لا يجد. محرمة عليهم الوقف على قوله محرمه عليهم ممكن وعلى أربعين سنة ممكن وهذا يسمى تعانق الوقف عند علماء القراءة لأن قوله أربعين سنة متعلق بمحرمة أو متعلق بيتيهون وبيان ذلك أننا إذا وقفنا على قوله محرمه عليهم وقف أربعين سنة يتيهون في الأرض معناها أنه ما عقوبتان محرم عليهم عقوبة أولى وأربعين سنة يتيهون في الأرض العقوبة الثانية معنى ذلك هذا الجيل لا يدخلها أبدا محرم عليهم هذه عقوبة وهذا الجيل سيسيف في الصحراء أربعين سنة واختاره ابن جرير رحمه الله وبناء على ذلك فإن الذي دخل القرية كلهم من الجيل الثاني ما في ولا واحد دخل من الجيل الأول على هذا الوقت فإن محرمة عليهم وقف أربعين سنة هنا في الأرض عقوبتان على هذا الجيل لا يدخل القرية ويبقى في الكيه. والذين سيدخلون ليس من هؤلاء اصلا وإذا وقفنا على قوله محرمة عليهم أربعين سنة وقف يتيهون في الأرض صار التحريم عليهم أربعين فيمكن أن يدخلوها بعد أربعين ولكنهم في هذه المدة سيبقون سائهين في الأرض. هذا لا يلزم أن كل الجيل هذا الذي يدخلها هو سيمنع منها أربعين سنة. ثم ممكن يدخلها بل دخلها بعضهم على على هذا الكلام و لما علم الله تعالى رزقه موسى و شفقته على قومه رب ربما حزن عليهم بسبب ما نالهم من العقوبه قالت فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الارض قال الله له مواسيا معزيا فلا تأس على القول الكافرين، لا تأسف عليهم، لا تحزن عليهم، لقد حكمت فيهم وهم مستحقون هذا لفسقهم. هذه القصة تضمن التقرير اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن الطاعة وتوليهم عن الجهاد وخذلانهم للنبي. وضعفهم عن مصابره الاعداء وترك المجالده والمقاتله والنبي بين أظهرهم يعدهم بالنصر, بالنصر والظفر وهم مع ذلك معاصي شاهدوا ما فعل الله بفرعون راوا الايات وراوا قدره الله وكيف نجاهم الله من فرعون وكيف اهلك عدوهم وكيف اغرق جنودهم وهم ينظرون لكن بالرغم من ذلك لم يستجيب وهم في, جهل في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون ويقولون نحن أبناء الله وأحبه فقضح الله وجوههم التي مسخ منها قرز وخنازير وألزمهم اللعنة إلى أن تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويقضى ويقضى عليهم فيها بالخلود <تصفيق> هذا الموقف من بني إسرائيل قابله موقف مشابه من صحابة النبي عليه الصلاه والسلام وليس مشابها في موقف القوم وانما مشابه في الظروف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة في قتال أهل مكة الذين جاءوا لانقاذ القافله وكانت قريش ذوي عدد وعدد هل قال الصحابه إذا غنته ربك فقاتل إن قاعدون او هل قالوا لن نقاتل ان القوم اقوياه واكثر منا ابدا قالوا والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد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 فروا أحمد رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدل استشار المسلمين فأشارها عليه عمر ثم استشارهم فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا نقول له كما قالت جنو إسرائيل لموتا إذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها بركا لو ضربت أكبادها برك الغماد لا اتبعنا برك الغماد هذا موضع بقرب اليمن فيه مهلكة ومفازه ومكان خطير وقال ابن مسعود شهدت من المقداد من الأسود مشهدا لان أكون صاحبه لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويجع على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى إذهب أنت وربك فقاتل ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وشره يعني قوله رواه البخاري هذا الفرق بين الصحابه صحابه نبينا وصحابة الذين كانوا مع موسى عليه السلام وبهذا يظهر التفوق العظيم لأصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم لقد كانت هذه القصه دليلا على تمرد بني اسرائيل واساءتهم الادب هؤلاء عرفوا من قديم بالوقاحه وسوء الادب مع الله يقولون اذهب انت وربك فقاتله انت وربك ايش هذا الكفر كيف ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله فقير ونحن واغنياء ليس بمستغرب من الذين قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ليس بمستغرب من الذين قالوا إن الله خلق الخلق في سته ايام وتعب فاستراح في اليوم السابع ليست مستغربه من الذين قالوا عزيل بن الله هؤلاء الذين يقولون في تلمودهم وهو الشرح المفسر للتوراة بزعمهم إن الله ليس معصوما من الطيش والغضب والكذب تعالى الله عن قولهم يقولون للحرخامات السيادة على الله عليه إجراء ما يرغبون فيه يقولون يقبل, يقبل الله ثلاث ساعات من النهار يلعب مع ملك الاسماك يقولون في التلموذ اليهودي الى الله من الملائكة والذي يفع اليهودي كأنه يفع عجز الإلهية يقولون إن الله يستشير الحاخامات على الأرض حين توجد معضله لا يستطيع الله في السماء تعالى الله عن قولهم علوا كبير يقولون بوقاحة فاجره إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر من الله هؤلاء الذين قال الله عنهم يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هؤلاء الذين قالوا عن عيسى إنه ابن زنا وإن أمه حملت به خلال فترة الحيض وإنه مشعوذ مضل الأحمق غشات بني إسرائيل وأنه سلب ومات دفن في جهنم وأنه يعذب فيها في أتون ماء منثل يغلي من الحرارة قال الله في فريتهم على المسيح ابن مريم وعلى أمه فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليهم بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم فهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وهم الذين قالوا في سلوكهم في شان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أن المسيح كذاب وحيث أن محمدا اعترف به فهو كذاب مثله يجب ان نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب الأول وها هو اللي يقولون يقول هذا حاقامهم الاكبر إن الله ندم على خلق الفلسطينيين هؤلاء الذين يلفون رأس الخنزير في اوراق مصحف مكتوب عليها اسم محمد ويلقون في المسجد الاقصى لاغاظه المسلمين ويرسمون خنزيرا عن الجدار على الجدار ويكتبون عليه اسم نبينا ويوقعون تحت نجمه داود هؤلاء الذين ما سلم منهم موسى والانبياء نبيهم هذا نبيهم ما سلم منهم كيف نتوقع ان يسلم نبينا منهم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قال وهكذا بينت هذه القصة مهمة جدا لليهود وهي الجبن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة هؤلاء من الهلع يتخلون عن الجهاد ويؤثرون القعود ويرفضون القتال هؤلاء الذين لم يوجد في ذلك الجيل منهم إلا رجلان فقط يقاتلون الله مستعدين للقتال والباقي لا لقد قصر الخوف على الله تعالى وحده عند المؤمنين ولكن عند اليهود يخافون من ظلهم لعل من الأسباب أن النفوس التي ألفت الظل والاستعباد لا تسلك سبيل المقاومة والمدافعة ناس كانوا تحت قهر فرعون تربوا فترة طويلة ألفوا الاستعباد ولذلك لم يكونوا مستعدين للقتال وجبلوا عند المواجهة فكان بد من زوال هذا الجيل الذي قد تعفن وأثن ولم يعد هناك فائدة من استطلاعه وتاهوا في الصحراء ومات موسى وبن إسرائيل ستين وهكذا كان من الحكمة أن يفيها ذلك الجيل في الصحراء حتى يفنى ويموت ليخرج جيل آخر تربى في الصحراء على شدتها وبأسها وظروفها الصعبة ليخرج جيلا يمكنه المواجهة ليس فيه ذل الآباء بل يتربى في هذه البيئة الشديدة ويقدر على تنفيذ المهمة وفعلا بعد موسى عليه السلام استلم القيادة يوشع غلامه وخادمه وأوحى الله إليه فصار نبيا وقاد الجيل الثاني من بني إسرائيل قادهم إلى النصر وناخذ من القصة مبدا مهم في الحرب وهو الحرب الهجومية ادخلوا عليه الباب اقتحام فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب غزواته هو الذي كان يهاجم الأعداء يهود بني قينقاع اقتحم عليهم يهود بني النظير اقتحم عليهم يهود بني طريبة اقتحم عليهم يهود خيبر اقتحم عليهم فتح مكة اقتحم مكة غزوة هوازن على هوازن وتبوك ذهب إلى الروم ومؤتا ذهب إلى الروم وجيش أسامة يخرج خارج جزيرة العرب إلى الروم حرب هجومية أكثر الغزوات كانت كذلك وبذلك نقول اليوم لو أن المسلمين اقتحموا فلسطين بما تهيأ لهم من الأسباب ادخلوا عليهم الباب هل يستطيع اليهود أن يسمدوا؟ لا. لا يمكن. الآن في بطولات فردية بطولات فردية ثلاثة أشخاص يذوقوا كتيبة استجاء إسرائيل بأكملها ويقترفون فيها عظيمة. كما حدث قبل يومين عندما اطلقوا النار على المستوطنين ثم انسحبوا في حركة تمثيلية ليتبعهم هؤلاء من الجيف الإسرائيلي ليدخلوا بهم في زقاق مدبر محكم من قبل ليطلقوا عليهم النار من جميع الاتجاهات فيسقط الجنود فرعا ولا أحلى من منظر اليهود وهم يقعون في الكمين ما لا يلون على شيء لا في ترتيب ولا تخطيط ولا مدارس ولا معاهد عسكريه ولا, ولا شيء ينفع خلاص هم جبناء اجبن ما يكون ثم يبقى هؤلاء في مكانهم ولا ينسحب هؤلاء المسلمون حتى في المدد والاسعار وعندما يبداون في عمليه اخلاء يطلقون عليهم الهجوم مره اخرى وتقع المذبحه اليهود وإذا قالوا لك قتل اثنى عشرة فضرد بكذا وكذا فإنهم دائما يخفون خسائرهم هذه ثلاثة. ثلاثه كيف لو قلنا نحن اليوم للمسلمين ادخلوا عليهم الزاب ولذلك, ولذلك فإن هذه الخطه الهجومية المذكورة في هذه الآية ادخلوا عليهم الزاب هو ما ينبغي التعامل به مع هؤلاء اليهود وهذا ما ستفعله هذه الامه بإذن الله لكن نسال الله أن يكون في جيلنا ولا نكون نحن جيل فيه وانما نريد أن نكون نحن جيل النصر نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن ينصر الإسلام بنا وينصرنا بالإسلام إنه سميع مجيب صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين